ثم بدنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مسأبنا الله الراء وسر الراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.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 قال جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بي الله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 قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم طاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين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 وَجَاءَ وَجْهَ وَسْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُشَجَّعَنَّا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُجْهِلُونَ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُجَبِّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قالَ أَوَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيَكُمْ إلَهَمْ وَهُوَ فَالْلَّكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذَا لَجِئْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُنَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ يَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ فِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِن رَب عَظِيمٌ لَمَا عَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أربعين لَيْلَةً فَقَالَ مُوسَى لأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ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 فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ وَمِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا مَوْعِدًا فَلَن خَيْرُ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 الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيد يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحزم عليهم الخبائث ويضع عنهم, عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم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 فأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب عصاك الحجر فأنبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظلنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كل من ضيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ويذق لهم شكون هذه القرية وكل منها حيث ثم يقول حضة ودخل الباب سجدا نوفي لكم خضاياكم نغفر لكم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 وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَـعِظُونَ قَوْمَنَا إِنَّ لَكُمْ أَهْلَكَهُم أَوْ مُعَذِّبُهُم عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَمْنَا عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بֵئِيسٍ بِمَا كَانُوا فَلَمَّا عَتَوْا عَمَلُهُ عن عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُنُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِلَّا تَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَشُمُّهُمْ سُوءَ العَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَيِّعُ الْعِقَابَ وَإِنَّهُ لَوَفُورُ الرَّحِيمِ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَّا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلمنهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف وليث الكتاب يأخذون عر الله هذا الأدنى ويقولون سيُغفر لنا وإي يأتهم عرض مثله يأخذه.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 وَإِذْ نَتَقْنَعَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلْتُ وَظَنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبضلون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغابين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 فممن خلقنا أمتي يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدمتي وَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِنْ جَنَّةٍ إِنَّهُ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ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 وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبَشِّرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هو الذي خلقكم من نفس واحدة واجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعو الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُمْ شُرْكًا فِي مَا أَتَاهُمَا فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ يُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا مَعْهُمْ يُخْلِقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُنَّ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ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 أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا أُولِدْ عُوْ شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونَ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 وَإِذَا قُلْ أَلْقُرآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَذَكِرُ الرَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَظْرُعُ وَخِفَةَ مَدُنَ الْجَهَرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْوُدُوءِ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ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 وَإِذِيَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَتَ الْأِفْتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَمَدُّنَ أَنَّ وَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ مَيُّلٍ لِلَّهِ مَيُّلٍ لِلَّهِ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ مَا يَقِضُ عَدَابَ رَالْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كره إذا تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممتكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرا ولتضبئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إليه يُرشِكُمُ النعاسَ أمناً منه ويُنزل عليكم من السماة ما اللي يضيّهركم به ويُذهب عنكم، ويُذهب عنكم رجس الشيطان، وليربط على قلوبكم، ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله فمن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب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 فَمَن يُلْهِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّبِثُوا فِي إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّلقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ فَلَمْ تَقْتُلُهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ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 وَإِنْ تَتَّهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُدُّ نَعُدُّ وَلَا تُنِيعَكُمْ فِي أَجْنَبِ شَيْءٌ وَلَوْ كَثَرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَلْلَّهَ الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُ اللَّهَ وَلَا تَوَلَّ عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر التواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا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 وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِبَادَةِ وَذَكُرُوا إِذَا نَتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَلْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَضَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَبَاكُمْ أَيِّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَأَيِّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا أماناتكم أنتم تعلمون و علموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة و الله عنده عظيم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 وَيَمْكُرُونَ مِثْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَمْ يَقْتُلُوكَ أَمْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ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 وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه